أربع، استمع إلى الأسئلة الآتية وأجب عنها مستعينا بالتمرين السابق هل المسجد النبوي في مكة المكرمة؟ أم في المدينة المنورة؟ أين جبل أحد؟ أين تقع المدينة المنورة؟ ما هي أول عاصمة في تاريخ الإسلام؟